بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأفدود أن إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له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 ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطشر شديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الوجود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل لا تنت حديث الجنود